باسم الأب والأب والروح القدس البلاح الرحي جميل عايز اكلمكم النهاردة ان شاء الله عن عمل الله الله دائما يعمل ويعمل من اجل الخير ويعمل من اجل الكل ده در ربما ناخده من قصة يونان النبي ويحنا بنحتفظ العربة الاخر يوم من ايام يونان ربنا في قصة يونان كان بيعمل من اجل الكل بيعمل من اجل الانوى لكي يقودها الى التوبة وبيعمل من اجل اثلت سفينة اللي وكر فيها يونان لكي يقودهم الى الايمان ويعمل من اجل يونان نفسه لكي يقوده الى الثاعة وعدم التمسك بالذات، ونجح الله في كل اعماله بكاعة يونان أنقذ أهل مينوة وضع سيان يونان أنقذ أهل السفينة ثم بعد ذلك ظل الله يعمل لكي يصالح يونان ويرشده إلى الوضع السليم فربنا جاينا بإشتغل مشكلتنا أن نحن في قلة إيمان نظن ان ربنا ما بيعملش لا ربنا بيشتغل بيشتغل وهو واخد باله من كل حاجة عشان كده احنا بنقول الله ضابط الكل ضابط الكل يعني واخد باله من كل حاجة واخد باله من كل حاجة وبياخد موقف من كل حاجة بس ربنا بيعمل في الوقت المناسب اللي يراه بحكمته وبالصلاحة انه هو وقت نافع للأمس ربنا بيعمل حين نطلب منه ان يعمل ويعمل دون ان نطلب منه ان يعمل في حاجات كتيرة ربنا بيعملها بدوننا احنا الناس منه يعني جايز انت تكون في بيقة وربما لا تصلي ان ربنا يحل لك بيقة لكن ربنا عارف انك انت في بيقة وهو هيحلها لك من غير ما انت تدر دي طريقة ربنا زي مثلا الابن الصغير ربما لا يطلب من أبيه طلبا معينا لكن أبوه عارف احتياجاته وبيديله اللي هو عايزه دون أن يطلب عشان كده السيد المتيح بيقول أبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها فبيبداعي الله. لما بعث موسى لإنقاذ الشعب من فرعون، هل أنا رأيت نظلة شعب وهنت اللي هم لم يطلبوا منه ذلك لكن ببنا رأى وقال ان ينزل لكي سيد النسيح في شفاء المرضى في بعض مرضى طلبوا منه ارحمنا ابن داود وشفاءهم وفي مرضى لم يطلبوا منه لكن هو تقدم لكي يشفيهم دون ان يطلب. هو بيشتغل عارف من المحتاج وعارف لوازم الناس مريض بيت حزده اللي بقاله 38 سنة لم يصع وراء المسيح ويطلب الشفاء لكن المسيح تقدم عليه وقال له انت عايز تشهر قال له مش لاقي حد يرمينا في البركة فالشفاء المولود عام لم يصع وراء المسيح طالبا ان يشفيه. لكن المسيح من تلقى نفسه شفاق في معرضة الخمش والذات والسببتين لم يحدث ان الناس طلبوا قالوله اعتنا لنأكل لكن هو من تلقى نفسه دون ان يطلبه قال لا استطيع أن أصرفهم جياعا لألا يخوروا في الطريق ربنا تلاقيه دايماً بيشتغل مش ضروري أننا نحف ودلح عليه ونطلب منه كما لو كان لا يعرف احتياجاتنا لكن ربنا شايفه بيشتغل بوقت ربنا قال في المزمور من أجل شقاء المساكين وتنفذ البائسين الآن أقوم يقول الرب أسمع الخلاص ألاني ما من أجل خلقهم لك لكن من أجل إنهم محتاجون إلى عملهم الله لا يعطي ولا يعمل فقط من اجل تلباتنا انما يعطي ويعمل من اجل جوده من اجل محبته من اجل رعايته للناس، <تصفيق> ولازم يكون عندنا هذا الايمان يعني في سفر حقيا يقول ايه انا ارعى غنمي واربضها واطلب الداب واسترب المطروح واكبر الكثير واعصب الجريح يقول للرب هو دي شوه لانت ما تفتكروش ان احنا بالطلب بننبه ربنا الى واجبة الرعوي من جهتينه هو يعرف عمل الراعي في الجبه ويعرف الشهر ليه طريقة ربنا يعلم انكم تحتاجون الى هذه الكلة الله بيعمل تراعي تراعي صالح يقول الرب يرعاني فلا يعوزني شيء في مراعي خضر يربطني الى ماء الراحة يوردني يرد نفسي يهديني الى شبل البر من اجل اسم الغنمات ما يطلبه من الراعي ويقولوله ودينا الى اماكن خضرة معشبة لكي نأكل هناك او ودينا الى منابع الماء لكي نشب من هناك لكن الراعي من صلاحه من حكمته من حبته يأخذ ثرافه وغلمه الى موادع خدرة والى ماهر رحم كما انقذ اهل مينا واهل السفينة وانقذوا يونان الناس نفسه نلاقي ربنا انقذ لوطا من غير ما لوط يطلب ان ربنا ينقذه حصل شبك ربما ابراهيم توصف لكن لوط عمره مطلب ان ربنا ينقذه لكن ربنا انقذه نشبك ربنا بيونكي <تصفيق> كمجرد عمر رعوي إلا ما حطى طريقة الإنقاذ طريقة عجيبة جدا يعني مثلا ربنا حنفل دنيال من جنب الأسود الإلهي أرسل ملاكه وشد أفواه الأسود لم نسمع إطلاقا وما كنا نتصور أن نسمع ان دانيال يقول له يا رب ارسل ملاكك صدقه والاسود ما يعني هو عارف ان ربنا ينتزه لكن ما يعرفش الوسيلة يعني ما يعرفش الطريقة اللي هينتزه بينه او الثلاثة فتية في ادون الناس ربما لم نفكر الثلاثة فتية إنهم لو ألقوا في أتوني النار لا يكون للنار تأثير على أكسادهم ولا شعر واحدة منهم تحترق من رؤوسهم ولا حتى ملادسهم تدخل فيها رأعة النار ما كانش يتطورون لكن ربنا طريقة إنه يشتغل ويعمل ما يعرفش يعمل إزاي ما نعرفش بيعمل ازاي وما نعرفش بيعمل انت لكن الحاجة اللي احنا واسقين ننفع ان ربنا لا بد ان يعمل في موضوع التجسد وموضوع الفداء ما كانت تظن القديس العذراء اطلاقا ان ان ربنا هيتجتب منك مجدش الفرقة في الياس بل استغربت لما قيل لها هذا الكلام لكن ربنا بيعمل ايه الطريقة اللي بيعمل بيها مهدش عارف في وقت من الهوار ربنا عمل عمل زي محال ان كل من يسمع به يتصنه وزناه ربنا طريقتكم يد ربنا تشتغل بطريقة عجيبة احنا ما نعرفهاش لكن نعرف اني لابد ان يد الله ستده هل كان الي النبي ناس سلم يظن في يوم من الأيام ان تأتي مركبة نارية وصلفاه الى السماء احنا نفكر فيك لكن ربنا بيشتغل بيشتغل بطريقة خاص. دون أن يذكر لي هذا الكلام. بدون أن نفكر فيه. هل كان بولس الرسول يظن يجتمعنهم في وقت من الأوقات يخطف إلا السماء الثالثة ويسمع أشياء لا ينطق بها؟ ما كانش يفكر؟ لكن ربنا بيشتغل ويعطيه هذه النعمة. دون ان نطلب منه طريق ربنا كده طريق ربنا ان يعطي ويعمل دون ان نطلب من حنوه من رحمته من حكمته مسقطه الفداء مين كان يظن ان الفداء يتم بهذا الشكل كانت في إشارات في العهد القديم لم يفهموها فهماً سليماً، وما أعرفوا إيش. وكان في نبوات لم يفهموها، ولم يتصوروا ما يحدث. حتى إن الذين صلبوا رب المجد المتقاد عنهم الكتاب، إنهم لو علموا ما كانوا يسلبون يا رب المجد ما أعرفوا دي مسألة سر من الأسرار كنا في حينه محدش كان بيتول حتى تلاميز المسيح لما المسيح اتكلم عن صلبه أن رؤساء إمكانها يغدو ويقتلوه بطرس والرسول أخذوا على جنبه أنو حاشط ربه واعترم الكتف يبقى هو مكان يبقى بطرس ما كان شيء سهل من سلاح درع لكن بدهم يشوفوا انستغرام يشتغل بخدمه خلاق الناس دون ان يطلبوا يشتغل من اجل توبة كل فرد ايضا دون ان يطلبه الخائنه اور كما ورد في سفر حزقيال وهي موجوده بدمه ندوسة بدمها يعني حالك تتعبعنا كده من أخبطة. ربنا يقول لها مررت عليك في إيه زمنك زمن الحب قال لها بريك انتعرف دين تعرف شبك بنادوسة بدمها قال فحمنتك بالماء ودهانتك بالزيت وقال بستك مترزة وألقيت عليك دهائي وشفت ملك لم تكن تفكر في هذا الوقت لا في استقاد الرب لها ولا في طريقه الاستقاد ولا بالمجد العظيم الذي ستمع له من رب الناس لكن ربنا في الشرق شوفوا انخذ بطرس من السجن بطرس ما كانش حق الصنوخ ان ينخذه بالسجر بدليل انه ناوما ثقيلا ولما جهز الملك يصحيه لك اذكر عشان يقوم لو هو ينتظر ينفض الفائل ويقول انت تيجي بساعة <تصفيق> هو بس الانسان عليه ان يكون عنده ايمان ان ربنا بيشتغل وبهذا الايمان ربنا يشتغل و عشان نشرح فيه زي ما قلت لكم شيء ربنا بيقول أنا واقف على الباب وأقرأ من يفتح لي أدخل أتعشى معه هو بالنفس بيتقدم وهو من نفسه بيقرأ على باب كل قلب حتى دون أن يطلب هذا القلب منه بدليل إنه قال إن فتح أحد يعني في شدة بيطلب يعني نحن دون أن نطلب من محبة الله دعينا أولاد الله عمرنا ما كنا نفكر ونقول يا رب احسدنا بنينا ليك دون أن نفكر ودون أن نطلب قال لنا أنه كنت أجسدكم تصبح حياة للروح القدس والروح القدس يحل فيكم مين ينشئ عادي يطلب ويقول له يا رب خليني هيك روحك القدوس وروحك القدوس يحل فيا ما بوقف لكن ربنا يعمل من اجلك وبيقول لا اترككم يتامى انا هاجي اليكم وبيقول ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر الرسل لم يطلبوا هذا الأمر من السيد المسيح لكن هو من نفسه قال كده أنا معكم كل الأيام وإلى أن الدهر وقال إن اجتمع اثنان أو ثلاثة منكم بإسمي فهناك أكون في وشك مفيش حد تطلبه ألا يا رب أن اجتمع تكون هل ثلاثة مننا تكون في لكن دي طريقة ربنا دون أن داود دا بيقول ماذا تنقشنا مثل الأسفور من فخ السيارين الفخ انكسر ونحن ندار عند أمر العصفور ما يطلب لنا ربنا ينجيه من فخ السيارين ربنا ينجيه من كل خانس العصفور العسفور ما يكونش حاسس فينا الفخ لكن ربنا شايف ينجيه منه النعمة التي أعطاها الرب لنا والمواهد أعطاها لنا دون عن نطلب بولس بيقول لا أنا بل نعمة الله العاملة معي ربنا بيعطي هذه النعمة دولة عن نطلب والمواهد أيضا يعطيها الله لنا دون أن نصل. دانيال النبي ما طلب من ربنا أن يعطيه موهبة تفسير الأحلام، ولا يوسف الصديق طلب من الله أن يعطيه موهبة تفسير أحلام، لكن ربنا أعطى كل منهما هذه الموهبة دون أن يفصل. موهبة او نعمة ثانية حراسة الملائكة لنا ملائك الرب حال حول خائفه وينجيبه دون ان نفلق احنا بنقول لي ابعد ملائكتك لكن ربنا دائما يعطي وعوده في كرم كبير دون ان في الدعوة الدعوة جاءت للكل جوده ان يطلب في يوم من الايام ابراهيم ابو الاباء قبل ما يتسمى ابراهيم بس لقى صوت بيقول له اترك اهلك وعشيرتك وبيت ابيك الى جبل الذي أريد إياه أو إلا الأرض التي أريد إياه وهناك أباركك وتكون بركة هو مطلقشك بذلك أدفع دعوة دون أن يطلب أردع النبي الذي دعاه الله وهو في بطن أمه دعاه دون أن يطلب هو ما كانش بفق يوحنا المعمدان إن تلأ من الروح القدس وهو في بطن أم ودعاء وهو في بطن أم ولم يفصل جود التس اللي بيرعى الغنيمات الخليلات في البرنية وهو قاعد بيرعى الغنم وماشى المزمار بتاعه مش وخذ باله من جني اللهم تعالى في نبي اسمه صموئيل جهل بيته عيسى أرشح دون أن يطلب. بس لقى سموه صب عليه قرورة له وحل عليه روح الصدف ومسحه ملكا دون أن يطلب. نعم ربنا يعطيه للناس بكرم ومن سلقاء ذاته الإلهية دون أن يطلب الناس منه ذلك. دي طريق ربنا في كل الذين أبعاه ربنا لما وعدنا في الحياة الأبدية بأن احنا نتمتع بما لم تره أين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما فيش ولا واحد من الناس كان بيطلب من ربنا ويقول له يا رب يعطينا ما لم ترحوا عين ولم تسمع له أجل مستحيل هيقول للجنة اللي منعرفوش ما نسمعوه لكن ربنا كان يعطي وكان يعطي دون أن يطلب منهم الناس شيئا دي طريقة ربنا وكرم ربنا في العطاء وكرهوا في الدعوة خذ واحد زي شاول الطرسوسي. ده كان بيطهد الكنيسي ما كانش يفكر في يوم من ايام ان ربنا يدعوه لكي يكون رسولا ورسول من اقوى الرسل ان لم يكن اقواهم فعلا الان اتعبت اكثر من جماعهم لكن الله دعاه دون ان يصبح ليه طريقة ربنا طريقة ربنا يقول لك سلمني حياتك وما تخدش ما تضطرس تسيب حياةك نحنان في يدي وأنا أعمل بك خيرا وأعمل بحياتك خيرا من غير مصدر. حياة التسليم عشان نسلم لربنا حياتنا عايز نوع من الايمان والثقه ان استنئام الى رعايه الله والى حماية الله عايز قلب مؤمن واثق ربنا يتقبلنا قبول من قلبه الخدمه في كرونكوس وقال له لي شعب كثير في هذه النبي تكلم ولا خبت ولا يقع بك احد ليهذيك واحد لا يقع بك احد ليهذيك لعيدة واحد مطمئن يقول له يا رب تولي انا ما اشوفت عيدك مفيش حد هيقدر يقع بي ليهذيك وقال لي اشوع كما كنت مع موسى أكون معك أيضا لا أهمله ولا أترك أتخبش وفي مرة عقوب أبو الأباء وهو خائف من أخيه عيسو ومرني في الأرض وسعبان وحكى غاسه على حضر ولاه وغفت لا ربنا زهر له على السلم وقال له ها أنا معك وأحظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض صحيح رد إلى هذه الأرض بعد عشرين سنة ما يهمش أنصذر الرب لكن الندم وعد ووعده أمين ما كانش يتصور أبدا يعظم أنه يشوف كل مواصل بين السماء والأرض وما كانش بيصلب مثل هذا الوعد لكن خايف ومرعوب لكن ربنا كان يعطيه دون أم يفعل وأعوذ ربنا كثيرا وإحنا واشفين بأن ربنا بيشتغل حتى ينحلق بكريبة ما ربنا يعطيك صديق لكي يأخذ البركة التي صديقه، ويعطيك صديق دون أن تطلب ما فيش حد بيطلب بيقة، لكن ربنا يعطي صديق لكي يأخذ الانسان البركة التي صديقه، ومع ذلك يقول الكتاب في كل دية من صبايا، وما لك خبرته خلاصه، يعطيك صديقه ويعطيه خلاص من بيقة، الاثنين مع بعض. يقول لك في العالم يكون لكم بيت لكن سكت انا في الغلب في العالم العالم ده اللي بيقول لك وديك انا غلب وهغلب فلا سكت المهم ان احنا دايما فيما ننتظر الرب ينبغي ان ننتظر الرب في سكة وفي قلب قوي غير متزعزع المزمور يقول انتظر الرب تقوى وليتشقق قلبك وانتظر الرب صل يعين الرب الناصق به له الملك الدائم